بسم الله الرحمن الرحيم يا هذا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور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 لآياتنا عنيدا سأرهبه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر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 فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا ما أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة